فَرَمَا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَاللَّهُ مُدَبِّرُ الْأَمْرِ وَلَمْ يُعْقِبْهُ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يُخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وأدخِ اليدَكَ في جيبِكَ تخرج بيضاءً من غير سُوءٍ في تسعة آيات في تسعة آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا قالوا هذا سحوم مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلموا وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من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 ما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سَنُظُر أَصَدَقْتَ أَم كُنْتَ مِنَ الْكَافِبِينَ إلْهَبْ بِكِتَابِهَا ذَا فَأَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّعَنَّهُمْ ثُمَّ تَوَلَّعَنَّهُمْ فَأُظْرِ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتِ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلِيمَانَ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ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 وجعرو أعز أهلها أذلها وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناضرة فناضرة بما يرجع المرسلون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 إن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننفر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ أُوتِيَ الْعِلْمَ مِن قَبْلُ هَٰذَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا دُخُولِ الصَّرْحِ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 ومكروا مكروا ومكرونا مكروا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك رأية لقوم يعلمون وأن جئنا الذين آمنوا وكانوا يتقون un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 يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمقرنا عليهم مطرا فساء مطر المنثرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما ان خَلَقَ خلق السماوات والارض وانزل لكم وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الا اله مع الله مع الله بل هم قوم يعدلون أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَأَجْعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ او يَجْعَلُكُمْ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ فَإِلَٰهُن مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكم فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى الله الله تعالى الله عما الله عما يشركون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده. أما يبدأ الخلق ثم يعيده. وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا برهانكم إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عامون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إن هذا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 بعض الذي تستعجلون وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَايَ وَالْأَرْضِ فِي السَّمَايَ وَالْأَرْضِ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِينَ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُ دَوَاعُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَكَ يَقُضي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهذه الامي عن ضلالتهم انت تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون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 فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما إنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما آمن المُذِّرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيُريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل تعملون